أي صفحة؟ 121 ما مشكلة. ما أخذنا ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين. السلام عليكم. سلام تلا. ها؟ بس أظننا خذنا قاعدة عامة فيها ولا؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على <سلام> سيدنا <سلام> <البينا> محمد وعلى صحبه اجمعين ما بعد اللهم يا معلم داوود علمنا انك سر ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم انا نسألك الاخلاص في القول والعمل والنيه الشيخ أنت اللي وريتني جدول كم باقي من الدرس 12 ساعه انا خلينا ساعه 99 93 اي زين لا أنا اللي عندي إنه باقي ثلاث جلسات هذه غير هذه باقي ثلاث لا من أول هذا أنا جاي على هذا الترتيب ما سألت فأنا أقول أنا كان مرتب على هذا فأصلا كنت مرتب مرتبني خلص في سبعين الدورة لكن تعبت آخر شيء فما تيسرت فأنا لو أخذنا غير الثلاث الجلسات القادمة بالكثير جلستين عليها سننتهي بإذن الله يكون مشانا طيب يعني يعني نحتاج خمس غير هذه وإن شاء الله أننا, إننا ننتهي بسلامة وبركاته أنا يهمني مسائل خصوصا للأصول أن تكون قريبة من بعض حتى يكون أكثر أكثر تصور وينظر إلى هذا العلم لأنه بإذن الله تعالى علم في جزء من من السهول في جزء من عدم الصعوبة حتى يكون أكثر دقة في جزء من عدم الصعوبة لأن الصعب لما تقول هذا الشيء صعب كلفظ سيكون مستوى فهم الصعوبة عند أطراف الناس يختلف سيكون فهم الصعوبة عند أطراف الناس يختلف لكن لما تقول مثلا هذا الشيء ليس بصعب ليس بصعب فبيكون القاعدة فيها أنه ليس بصعب طيب ما مدى السهولة يختلف ما مدى السهولة يختلف فإذا أردت أن تبين من باب التحفيز للتصعيم فتقول ترى هذا الأمر ليس بسهل هذا الأمر ليس بسهل أنا ما أقول أنه صعب لكن ليس بسهل سيكون عند مستوى الناس لأن السهولة عند كل شخص يختلف السهولة عند كل شخص يختلف لكن سيكون القاعدة فيها في هذا اللفظ إنه ترى ليس بسهل على مصطلحك على فهمي على فهمك. طيب ما مس ما مستوى عدم السهولة هنا يختلف فيها. طيب إحنا وصلنا ولا اقتضي التكرار عند الأكثرين صح؟ طيب بسم الله. ال وين صاحبنا؟ هل أتيت بالأفعال؟ إيش؟ دائرة أفعال. أنا أعرف أنك ستقول هذا. أنا أعلم أنك ستقول هذا. دائرة أفعال أف أف أكبر من أي متعلق. متعلق بالبصر. أنت أصلاً تعرف شو السؤال؟ ما كان هذا السؤال. يعني ما كان هذا السؤال بهذه الدقة. ما أدري. ما بعلل مكان. أنا سأنت سألت وأنا أجبتك ثم قلت ستبحث. فانا انتظر وكنت أن تبحث دائرة الأفعال أكبر من دائرة الصفات في أي متعلق. هذا سؤال يعني نفس الطريقة الأسبوع الماضي لما تكلمنا عن مسألة ال الإيمان والإسلام بأي متعلق. لما تأتي في قضية الأسماء والصفات بأي متعلق في يعني طيب بسم الله من سيقرأ طيب بسم الله الله من يساق تفضل تفضل طيب المسألة هي هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي أم لا يقتضي التكرار والكلام هنا عن الأمر المجرد من قرينة الكلام عن أمر مجرد بقرينة أما الأمر الذي فيه قرينة فإنه إن كانت القارينة تقتضي التكرار فإنه فإنه, فإنه يكون للتكرار فإنه يكون التكرار نحن نتكلم عن قاعدة عامة مطلقة ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الأمر يقتضي التكرار لأن غارب الأوامر التي وردت بها الشريعة هي للتكرار، لأن غارب الأوامر التي وردت فيها الشريعة هي وردت للتكرار. لكن يقال كقاعدة عامة أن الأمر المجرد عن القرينة فإنه الصحيح لا يقتضي التكرار. فإن ورد فيها قرية يقتضي التكرار. فإن الصلاة تكرار أم لا؟ ولماذا؟ قرينة الصوم تكرار أم لا تكرار الحج لماذا ورد فيها دليل وقرينة سميها ما شيء طيب الزكاة تكرار أم لا تكرار والسبب الطهارة تكرار أم لا قرينة ولذلك الأمر مجرد عن قرينة لا يقتضي التكرار لكن إن وجد فيها قرينة يقتضي التكرار بعض الأحيان قد تؤصل المسألة على الواقع الشرعي الواقع الشرعي. فينظر إلى الواقع الشرعي وهم الشريع فينظر أن أغلبها وردت بالتكرار كما قال ابن تيمية ابن قيم رحمه الله تعالى. فيقول فإن الأمر في يقتضي التكرار. لكن وقال كقاعدة عامة الأمر بدون قرين لا يقتضي التكرار. فإن كان فيه قرين فإنه يقتضي التكرار لأن ما ورد في الشريعة بالتكرار إنما ورد من خلال القرين. القرين. طبعاً قرين كان قرين مطلقة. يعني قد يكون قرين دليل. قد يكون قرين. دليل تعليق على على علة فكلما أتت العلة أتى أت الحكم نعم بما أن لما تقول أقم الصلاة أقم الصلاة هذا التكرار هذا التكرار فيقول بما أن اللفظ تكرر فإنه يقتضي التكرار والصحيح أن اللفظ في تكرر يدل على ماذا تأكيد اللف في تكرر يدل على التأكيد لأن نحن نتكلم عن دلالات الألفاظ دلالات الألفاظ تأخذ مفهومها من أين؟ من اللغة فهل في اللغة أن تكرار الرف يدل على تكرار الفعل في, في ذات الأمر تكرار لفظ ذات الأمر لما يقول مثلا قم الآن قم الآن ما يدل إنما يدل على على التأكيد نعم وهو على احنا ذكرنا كقاعدة عامة ان الامر مجرد عن قرينا لا يدل على تكرار ويدل على فورية. على فورية من قواعد الشريع وسارع وسابق وسارع وسابق وان هذا الابرأ ايضا لماذا للذمة الابرأ للذمة نعم سابق عفوا نعم ايه نعم إذا وقيل يتكرر إن علق على شرط إن الحكم علق على شرط إذا وجد هذا الشرط وجد هذا الحكم إن كان هذا الشرط يتكرر فإن الحكم يتكرر فكان الشرط ماذا قرينة للتكرر فكان الشرط قرينة للتكرر لو علق مثلا لو علق الحكم لو علق الحكم على سبب خلاص فكلما أتى السبب وجد الحكم وكلما جاءت الشرط وجد الحكم هل تتكرر الطهارة لماذا كلما أتى شرطها إن الطهارة شرط اللي الصلاة والصلاة مشروطة فيها الطهارة وهكذا. لأن هذا الأقوال في مسألة الأمر المجرد عن قرينه قيل هو التراخي بمعنى لما تقول للإنسان لما قالت الشيء مثلا أقم الصلاة فإنه يقيمها متى ما, ما شاء يقيمها متى شاء أهم أمر أن يأتي بالمطلوب أهم أمر أن يأتي بالمطلوب إذا قالوا على التراخي وبعضهم قال لا على الفور وأكثر أثر فيها هي في مسألة ماذا الحج أكثر أثر فيها هي في مسألة الحج تأتي في مسألة الصلاة ما رأيكم؟ طيب والزكاة والصو تأتي في مسائل أخرى تجد أنها معلقة إنما هي على على أسبابها متى ما وجد فإن الحكم لا بد أن يجد وتجد في مثل هذه المسألة إنما أكثر ما يمثل فيها في في مسألة الحج في مسألة الحج نعم لا يسقط ما هو المؤقت ما اسمع الواجب المؤقت مثل الصلاة. مثل الصلاة قال والمؤقت لا يسقط بفوت يقته فيجب قضاء المسألة هذه هي في أصلها التالي الشريعة أمرت بأمر إقامة الصلاة وجعلت لإقامة الصلاة وقتا فأتى أحدهم فترك الوقت لا لعذر تركها لا لعذر جالس وات الوقت ودخل عليه الوقت ولا يريد أن يصلي وليس ناسيا ولا ساهيا ولا معذورا ولا مريضا ولا مسافرا فخرج عليه الوقت السؤال إذا أتت الشريعة بهذا التوقيت فخرج منه التوقيت ينبني عليه أكثر من مسألة مسألة الأولى هل يجب عليه القضاء أم يكفيه التوبة الأمر الثاني هل يقضي بأمر جديد أم يقضي بالأمر الأول يعني هل يحتاج في هذا القضاء إلى خطاب من الشريعة آخر يقال له أن من فاته هذا الأمر بلا عذر فإنه يجب عليه أن يقضي أم يكفيه الأمر الأول من الأداء في, في الوقت فإنه يؤديها وإن كان بلا بلا عذر هذه أصل المسألة فهنا قال والمؤقت لا يسقط بفوت وقته بعذر ولا بغير عذر ما رأيكم بعذر انتهى المسألة بعذر انتهى المسألة يعني رجل نائم في دليل آخر أن هذا يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء طيب إن كان بلا عذر الكلام هنا بلا عذر لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاءه فيجب قضاءه نعم واضح المسألة هذه إيه زين طيب الآن المؤقت صلاة الظهر من الزوال إلى إلى س س مصيروته شيء مثلي طيب وجد دخل عليه الوقت لا يقول أنا ما أبغى أصلي أنا الظهر اليوم صلاك والظهر كل ظهر أنا اليوم ما أبغى طيب ليش ما تبغى تصلي مريض لا عندك عذر لا ستجمع مسافرا لا لماذا قال اليوم مزاجي معكر تهاوت مع فلان ما أبغى أصلي سلام تلا ركب سام تخل من مسألة فقية أخرى في مسألة ترك الفرق هل يكفر بالفرق؟ هل يفهم بمطلق الصلاة ومجموع مجموع الصلاة؟ الصحيح أنه ما يكفر بترك فرض واحد ما لا يوجد أمر في هذه وهذه مسألة في ذات المسألة ما هو العمل الذي ليس عليه الأمر؟ جديد هو ما استدللت فيه هو محل النزاع هذا هو مسألتنا الآن أن تقول ما في أمر صريح في ذمته الصلاة لم ليست في ذمته فإن كانت في ذمته ليستلزم من هذا أمر جديد بالقضاء أم أنها في ذمته يجب أن يقضي أن يصلي وهذا هو ال هذا هو الخلاف بينه العلم في قضية الجموع متيما رحمه الله يرى أنها ما يرى أنه ما يقضي الصحيح أنه يقضي وياتي الكلام فيها أنا وشين نبغى نتصور مسألة بعدين نأتي في حكم الحكم فيها، فترك الصلاة إلى دخل وقت صلاة العصر. تركها بعذر ولا بغير عذر؟ غير عذر. الآن تركه لها. تركه لها. قال لا يسقط بفوت وقته. فات الوقت ولا ما فات؟ طيب تعال يا فلان يا حمد تصلل الظهر؟ قال أنت هالوقت؟ وقال أهل العلم. بما أن الوقت قد فقه فاسق فقه، هل يوجد نعم يوجد فاسق فقه؟ قال قاله العلم إذا انتهى الوقت بلا أمر جديد فإنها لا تأخذ الصرف اللهم اغفر لنا. وانتهت المسألة، هذا هو المسألة بذاتها، فقال لا يسقط بفوت وقت فيجب قضاءه. ماذا قال أبو الخطاب والأكثرون بأمر لازم أمر جديد؟ ثاتو قال أمر جديد ما في ما أتت الشريعة بأمر جديد فإذا فإذا ماذا ما يقضي فإذا ما يقضي والصحيح هذا طبعا الجمهور على أنه الجمهور على أنه يقضي لأن في ذمته هذا الأمر وتركه بلا عذر لا يجعل له مساغا أنه لا يقضي إلا بأمر جديد الله قال أقيم الصلاة في هذا الوقت طيب انتهى هذا الوقت يجب في ذمتك إقامة الصلاة وإن كنت لم تؤديها في الوقت فإن جزءا من تكفير ما سلف أن تفعل هذا الأمر الذي تركته بلا عذر أن تفعل هذا الأمر إذا تركته بلا, بلا عذر بعض أهل العلم يقول لا إنما لا بد بأمر جديد تنكينا له تنكيلا له كيف تنكيل له؟ مثل القتل العمد ما كفارته لا لا لا كفارة خلك الحكم ما كفارته ايش لا وش كفارته طيب قتل خطا في كفارة ولا ما في؟ لماذا قتل العمد ليست فيه كفارة لأنه أعظم قال أهل العلم ليعلم القاتل أن فعله هذا القتل لا يوجد له ما يكفر هذه السوءة لا يوجد له ما يكفر هذه السوءة بعكس قتل خطأ فيقاس عليه فوات الشيء بماذا بوقتي فوات الوقت فإنه لا يقضي لأنه لا يوجد ما يكفر هذا الأمر وسوأته يقال وهذا قياس ما الفارق هذا قياسه نفس الأمر نفس الحكم هل يقضي ولا ما يقضي لماذا الذي يفطر الجماعة يقضي لا الآن الذي أفطر بجماع يقضي والذي أفطر بلا جماع لا يقضي ما العلة لا لا خلك من الناس أبغى, أبغى الحكمة عطى الحكمة ما الأعظم والجماع عذر نفس الشيء نفس الشيء ولكنه هل يقضي بأمر جديد أو لا لذلك اخترفوا في الأعرابي هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء أم لا؟ في سياق الحديث ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ترى أمره بالكفارة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء بقضاء الصوم وهذا كان مورد نزاع بين أهل علم كان مورد نزاع بين أهل علم هل يقضي أم هل يكفر ويقضي المجامع أم لا والمفطر في نهار رمضان هل يقضي أم أم لا يقضي لا بد لهم الجديد. سام. هذول ما يخرجون من أصوات كذا صار جديد هذا. لا الأمر الجديد هنا ليس فيه مسألة الأداء الأمر الجديد أن يأتيه أمر جديد بأن عدم فعله في الوقت. يوجب عليه أن يفعله وإن كان في خارج الوقت فالأمر الجديد هو فعله وإن كان بلا عذر أن يفعل هذا الأمر وإن كان بلا عذر مثل الحج الفاسد ما حكم المضيف الحج الفاسد فاسد يعني هل يسقط ذمته بالحج الفاسد ما يسقط ذمته ما الحكم المضيفي طيب ما حكم إعادته ما الذي جعل العادة واجب؟ النص الأمر الجديد الأمر الجديد وهذه أسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا هذا حتى يعلم الإنسان يعني في مثل هذه الأمور أن ترك شيء مؤقت وتركه بلا عذر تأملوا كيف تنازى في أهل العلم هل يقضي ولا ما يقضي ليس لأمر إلا حتى لا يظن أن قضاؤه كفار وانتهى الأمر لا يظن أنه خلاص أنا قضيته الحمد لله و... وانتهى نبلاه ولذلك ابن تيم رحمه الله تعالى يرى أنه ما يقضي ولو ترك عشر صلوات بل لا يزال في حياته يستغفر لأنه لا يوجد أعظم من ترك الأمر في وقت في وقت ترك الأداء في الوقت وأن يتركه إلى خارج الوقت بلا عذر لا يوجد أعظم من هذا نعم ويقتضي الإزاء ويقتضي الإزاء بفعل المنور فيه على وجهه نعم وفعل ما الآن إذا فعل الأمر على وجهه بشروطه وأركانه هل يجزئ ولا ما يجزئ طيب ما معنى الإزاء الإزاء هو ترتب ترتب الأثري على الفعل صليت أنت فعلت المأمور ولا ما فعلت المأمور ف... فعلت المأمور في الصلاة ولا ما فعلت صليت طيب ما أثر هذا الفعل سقوط الإزاء الإزاء خارج الأمر هل أمرك الله بالإزاء ولا أمرك بفعل الصلاة طيب ما أثر الفعل الإزاء والسقوط ما أثر المعاملات الصحة وترتب أثرها في العقد واضح الأنقل ويقتضي الإزاء بفعل المأمور أنت, ما أنت معمور أن تصلي فالواجب عليك الصلاة طيب ما أثرها الإزاء فترتب فعل المأمور عليه الإزاء زكيت يترتب عليه الإزاء بسقوط, بسقوط من دمتك حججت يترتب عليها الإزاء، وقيل لا يقتضي قال لا أنت تفعل المأمور لأن الشريعة أمرت والإزاء ليس علاقة ليس لها علاقة بفعلك المعمور يحتاج إلى أمر آخر بأن الإزاء قد صد سقط سقط عنك فيقول أن أص الأصل لما قالت الشريعة وأقيم الصلاة ما قالت الشريعة وأقيم الصلاة ويسقط عنك إزاءًا بل قالت وأقيم فأنت ما الواجب عليك أن تفعل المأمور ما هو المأمور خلاص إلى هنا طيب الإزاء هذا القول الثاني ولا يقتضي الإزاء ما له علاقة بفعل ما له علاقة بفعل المأمور القول الأول قل لا بما أنني فعلت المأمور على الوجه الشرعي فإن الأثر المترتب عليه ما هو الإزاء فإن الأثر مترتب عليه الإزاء. كيف يكون؟ كيف يدل أنواع فعل الماء على قوله؟ <تصفيق> أنت فعلت المعمور. والجزاء ب بأمر آخر. أنت خلص. فعلت المعمور انتهى. يقول ترتب الإزاء ليس علاقة له بالأمر. أقم الصلاة. أقمت الصلاة انتهى. لكن ترتب الإزاء له علاقة فيه. ليس له علاقة في ذات الأمر الذي أمرته. الذي أمرت به ما فهمت العزاء بأمر آخر ولذلك ماذا قال ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل بمعنى الآن أنت الآن أقمت الصلاة على الوجه الشرعي قمت الصلاة على الوجه الشرعي طيب هل يجب عليك أن تعيد هذا الصلاة التي أقمتها على الوجه الشرعي أم لا؟, لا. لا؟ طيب حججت ووقعت في هذا الحج بما يفسد الحج بما يفسد الحج ممتاز طيب هل يجب عليك أن تعيد هذا الأمر؟ ما الدليل؟ وجد دليل وجدت إلى آخره وإذا قال ولا يمنع وجوب القضاء الآن يجب عليك أن تقضي ولا لا إلا بدليل منفصل الآن عندنا ما في قلم ها في الصبورة عندنا أمر وعندنا مأمور لفظ الأمر الصلاة والمأمور إقامة إقامة الصلاة أثر إقامة الصلاة الإزاء الإبران هل هذا من الأمر هذا من الأمر مستفاد ولا أثر هذا أثر صح ولا لا لأن مؤدّ الإقامة والفعل المأمور هو إسقاط ما كان في الذمة إسقاط ما كان في الذمة طيب القول الأول يقول بما أنني فعلت المأمور على الوجه الشرعي الذي أمرتني به الشريعة إذا فمن آثار ذلك هو الإزاء والإبراء قول ثاني يقول لا فعلت المأمور انتهى أنت فعلت المأمور ولا يقتضي هذا الإزاء والإبراء لا يقتضي طيب ماذا أفعل؟ اقرأ اللي بعدها. ولا يمنع واجب القضاء إلا بدليل منفصل. إلا بدليل منفصل بمعنى هذا يحتاج إلى دليل منفصل. لذلك هذا المفترض المفترض شفت التفقيط الثالث إنه يرتفع مع الثاني. التفقيط الثالث يرتفع مع الثاني حتى تكون مسألة أوضح ليست منفصلة ليست منفصلة. أن تفهمتمه إيه في التفقيط الحين يكون التفقيت في التفقيت الثالث أرفع مع الثاني لا يختضيه إلا بدليل منفصل فقال هذا الإزاء والإبراء لابد له من دليل منفصل حتى تعرف أنك أبرئت بها أبرئت بها دمتك والصحيح هو أن متى ما فعلت المأمورة على الوجه الذي أمرتك به الشريعة فإن هذا دلالة على الإزاء والإبراء ولا تحتاج لذلك إلى دليل لا تحتاج إلى دليل منفصل للنبي صلى الله عليه وسلم لا الآن نتكلم عن الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم هل يشارك فيه غيره أم لا لما قال الله تعالى أقم الصلاة أقم الصلاة أقم لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو له أم يعم أم يعم والأصل فيها أن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من أمر أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي مثل ابن عباس يا غلام إن يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك أو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة ثلاث درجات أنه يعم الأمة الموجودة الآن أو المعدومة المعدومة التي لم تأتي مثلنا نحن لأنذركم به ومن من بلغ من يبلغه في حال أنها وجدت وكلفت في حال أنها وجدت وكلفت فيشملهم الخطاء حتى لا يأتي آت فيقول أن الأمر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم يكون خصيصة له حتى يرد الدليل أنه يراد به العموم يقال لا ما ورد للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه ماذا العموم لأن الشريعة الأصل فيها الخصوصة من العموم العموم والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا للبلاغ وما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الأصل في خصوصا من العموم لأن الأصل في السبب العبرة بماذا عموم لا بخصوص لا بخصوص السبب فبما أن اللفظ وإن ورد لصحابي معين واللفظ يعم فإنه يشمل الجميع وما ورد للصحابة رضي الله عنهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن فإنه يعم غيرهم لأن القرآن ما نزل على فئة دون فئة بل نزل للأمة أجمع فكان الخطاب لهم ولغيرهم لأنك ستسمع من الدعوات من يقول لك نحن نؤمن بالقرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاص بالصحابي أو خاص بالصحابة الحقبة التي نزلت فيها القرآن أما نحن ففي حقبة جديدة وواقع جديد وظروف جديدة فنحتاج إلى فهم جديد ونصوص جديدة لا تربط النصوص الأول وهذا فائدة معرفة الدلالات تعرف أن هذا يعم ويعم ويعم الجميع. واضح السياق هذا كامل الآن نأتي نفصلها، نفصلها لفظة لفظة نعم. عفوا والأمر من من أول من أول. صل الله عليه وسلم. فإن خصص فيه له، إذا الأصل الأصل العموم أم الخصوص حتى يرد حتى يرد التخصيص. حتى يرد التخصيص كذلك ايش يعني قول <تصفيق> ايش <تصفيق> العموم الامر انه للعموم نعم مثل <تصفيق> <تصفيق> هذا للعموم وللتخصيص زيد ايش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> زيد في زواجه قصتك طيب ممتاز جاهد الكفار هذا عام يا شيخ هذا عام يعني هنا بجاهد الكفار ومنافق أيوة أيوة جذعة أحسنت جذعة يعني هل ما حكم الأضحية بالماعز لستة أشهر الماعز وليس الضأن تصح ولا ما تصح لا تجي لا الضأن ستة أشهر الضأن ستة شهر لكن الماعز سنة فلا إن ضحى بستة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك ليست تغيرك، هذا خاص به في قاعدة في قاعدة هذه قاعدة ليست يعني قاعدة عامة ليست يعني في الشريعة فقط هي قاعدة يقول لك وهذه قاعده يعني مفيدة جدا في هذا السياق. طبعا ما لها دخل في الأصول ولا الشريعة. لكن المثال الشاذ أو المخالف يؤكد ماذا القاعدة. وهذه ترى مفيد هذه هذه ستفيدك في أشياء كثيرة بمعنى أنا لما آتي وأقول الأصل في خطاب الشريعة للنبي صلى الله عليه وسلم العموم فيأتي أحدهم فيقول طيب الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااا ل إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المزممل يقوم الليل أحسنت الله قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وتعلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي واجب عليه وليست واجب على الأمة هل هذا ينقض القاعدة اللي قلناها هذا ماذا أو مخالف هذا يؤكد القاعدة بدلان أنك أنت أتيت بمثال وجود المثال الذي يخالف القاعدة ترى لا يهدم القاعدة لأن القاعدة لها أمثلة كثيرة فأنت تستحضر المثال المخالف طيب جيب مثال ثاني طيب جيب ثالث تقف وهذا يؤكد يؤكد قاعدة ولذلك دائما حتى وهذا يفيد في مسألة التفكير التفكير المنطقي إن الإنسان إذا أردت أن تقاعد وجدت قاعدة ثم وجدت في ذهنك إشكالا لتقعيد معين لأهل العلم إشكال بوجود مثال اعلم أن هذا المثال الذي تريد به أن تهدم قاعدة عامة قد لا قد يؤكد القاعدة ويكون هذا المثال مستثنى لوجود علة أو قرنة أو سياق أو أي أمر أي أمر آخر وهذا يفيد أشياء في أشياء كثيرة حتى في في مساله الحياة فالفوجود مثال يخالف القاعدة لا يهدم القاعدة بل يؤكد القاعدة ويزيدها ويزيدها صلابة هي اجت في السياق هذا ولا ما, ما لها علاقة يعني. وهذه من, من اللي هو فصول في التفكير الموضوعي عبدالكين بكار وذكر مثل هذه مثل هذه القواعد هي جميلة في, في, في الترتيب الذهني والجودة في مسألة التفكير نعم فصول في التفكير الموضوعي بس انا ماني مسؤول ان كان صعب الكتاب فيه صعوبة شوية نعم لحظة وين نقرحنا ترى ما دل وين وصلنا وين هذا قول القضاء اي نعم ولا يختصوا نعم نعم, نعم. وقال التميمي وأبو الحطابي وأبو الشافعية يختصوا بي طيب أبواء تأتون بأمر طبعا إن شاء الله تأتون فيه كما أتيتم بما سبق عندك التميمي طبعا من الحنابلة هو وستجد التميمي وتجد التميميون أريد أن أعرف منهم أريد أن أعرف منهم فهذا تأتون إن شاء الله في الأسبوع القادم نعم التميمي التميمي في تجد التميمي وتجد أبو الحسن التميمي وتجد التميميون هم في في بحر الحنابلة فأبى منهم يعني منهم التميمي من هو التميمي ها أنا أعرف إنه ذكر بس ما ذكر من هو التميميون وإذا قلتك التميمي وبالحس التميمي والتميميون لأنك ستجد أظن في سياق بعدين يذكر التميميون أو كذا وبنتمي دائما ما يذكرهم وتجدها في كتب الحنابلة بعضها ما يقول التميمي التميميون نعم وهم من الحنابلة وما ما بفصلها بتأتون بها نعم ويتعلق بالمعدوم وش اللي يتعلق بالمعدوم الأمر, الأمر اللي ذكرناه وذلك لازم نفهم سياق من أول الأمر الذي توجه للأمة يتعلق بالمعدوم لماذا في حالي كلف وجد وكلف فلا يأتي أحد لأنه بيجيك يقول لك طيب الخطاب أتى للصحابة وفي في زمن الصحابة نعم لكن الخطابة, الخطابة في اللغة يتعلق بالمعدوم لما تورد تقول هذا لأبنائي وأبنائي أبنائي وأبنائي أبنائي أبنائي أبنائي أبنائي, أبنائي يطلع طلع مسيح الدجال وما جو ممتاز طيب السؤال الآن السؤال الآن أليس هذا خطاب منك؟ خطاب طيب خلني أقول بسياق أفضل في اللغة أقول هذا الوقف لأبنائي هل يدخل فيهم الأحفاد لماذا إيش لأنهم أبنائي طيب هل يدخل فيهم أبناء البنات لا لا يدخل فيهم أبناء البنات كيف دخلت هذا وطلعت ذا اللغة اللغة فأنا أوقفت فهذا الوقف جرى على أبنائي وأبناء أبناء أبنائي من خلال إيش أليسوا كانوا معدومين إلا واحد عمر يعني ما شاء الله غير يعني لكن أليسوا معدومين طيب لماذا أتاهم الوقف والمال لغة لأن الخطابة أتا باللفظ للموجود وللمعدوم في حال أنه وجد وهذا الوقف في حال وجودي لا يحتاج التكليف مجرد أن يوجد في الحياة فإنه يجري عليه يجري عليه الوقف نعم وأصل الخلاف عقدي والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق أي معنويا وأبا باقي الفرق إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم أو واجب فلا فندب وجزم لأن أصل الأمر للمعدوم الأصل فيه هو خلاف عقدي خلاف المعتزلة في هذا هو أمر أمر عقدي مبني على كلام الله تعالى هل المعتزلة يثبتون كلام الله لا لا يثبتون لا يثبتون كلام الله تعالى المعتزلة ما يثبتون كلام الله تعالى، فلذلك كان من آثاره الأمر بمسألة بمسألة المعدوم نعم. ويزود بما أنه لا يتوى، وهي مبنية. مبنية مثل يعني لما أمر ها كول حجاء هذا طبعا فيه جزء من التعجيز هذا أمر فيه جزء من التعجز لكن خلنا نقول يعني لما لما لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من ظالمين لما قال الله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغرب مئتين وإيكم مئة يغرب يغرب ألفا بإذن الله يعني الواحد بكم والله تعالى علم أنهم لم يتوكنوا قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإيكم منكم مئة يغلب هذا الآن هل تمكنوا من فعل لم يتمكنوا ما تمكنوا فنسخ وأمر الله تعالى لإبراهيم عليه السلام وما تمكن فنسخ فنسخ فنسخ قبل الفعل أن يوسخ قبل الفعل فهل يصح أن ينسخ قبل الفعل؟ نعم يصح أن ينسخ قبل الفعل في إشارة أن تعملوا كيف أن الرجل المؤمن بمن إيش معنى هذا كيف الرجل بثنين بي أنه ترى يا شباب أنه ليس القول المادية لوحدها ليس هو تزييد في القوة المادية لا لابد من قوة مادية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بقوة مادية. لما أتى في حصار الطائف ضربهم بالمنجنيق. ويقال أن أول من فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أن الذي أشار عليه وعمه ما هو عفواً الذي أشار عليه هو, هو, هو سمان فارسي. نعم سم سمان في الخندق وفي الطائف. في المنجنيق فيقال أهل السيارة يذكرون أن الذي يشار عليه سلمان ويقولون لا لم يشر عليه ولكن لعل الأقرب الذي يشار عليه سلمان وهذه قوة مادية لكن في إشارة أن الله تعالى قال يكون منكم مئة يغرب مئتين أن الواحد باثنين على أثر القوة الإيمانية في القلب على قوة الجسد وعلى أثر القوة الإيمانية في القلب على مسألة الثبات والقوة والصمود مناكفة الأعداء كل هذا دلال أن الإيمان يفعل ما لا يفعل بمعنى كثير ما يذكر الله تعالى الاستغفار ويقرنه بماذا دعك من المال وقضية المطر لا في شيء آخر يزيدكم قوة كيف يزيدكم بماذا بالاستغفار بالاستغفار، وتأمل في سورة هود، وأثر الاستغفار في القوة الجسدية، أثر الاستغفار في القوة الجسدية، فإن الاستغفار له أثر في قوة الجسد ولذلك ترى هذه من آيات العجيبه، أن الله تعالى ذكر أن الرجل المؤمن يقابل رجلين، هذا من آثارها. أنه ما يجوز الفرار لكن لو كان ثلاثة أربع يجوز الفرار أم لا دعوانك تقوى على اثنين وعدم قوة الرجل على رجلين فيه جزء من الجبن والذي يجعله شجاعا أن يتقوى بالزاد الإيماني الذي يجعله أن لا ينظر للحياة الدنيا شيء وأن يرخص نفسه تجاه مرضات الله تعالى نعم والمعتزلة والله كذا اطول تعليق شرط الا يعلم الامر وهذا ما ي... هذا طبعا لا يكون لا يكون في الشريعة هذا لا يكون في الشريعة لان لقول ت... لقول المعتزله ومتشرط تعليقه بشرطي الا يعلم الامر عدم الامر سيعلم عدمه الا يعلم الله تعالى عدمه الا يعلم الله عدم تمكن ابراهيم عليه السلام من هذا الفعل سؤال ألا يعلم الله تعالى إشفاق الصحابة رضي الله عنه أن يقدم بين يدي نجوعهم صدقة ألم يعلم الله تعالى أن هناك أن هناك ضعفا أن يقابل الرجل عشرة يعلم ونسخ قبل قبل التمكن وقبل الوقوع فهذا هو أصلا مبني على خلاف عقدي ولذلك تأمل في ردود المعتزلة في النسخ قبل التمكن في مسألة إبراهيم عليه السلام قالوا بالعكس بل إنه لما أتى أراد أن يذبح انقلبت السكين حديدا وانقلب عنقه صفحة من نحاس فما تمكن حتى لا يقع في مثل هذا هذا الإشكال نعم وهو نهي عن ضده معناً هل الأمر نهي عن ضده معناً تبهوا لا. لما أقول لك أقم الصلاة قم هل أنا نهيتك باللفظ تعملوا في فرق أنا أتكلم كلفظ كلفظ هل قم معناه لا تقم معناه عفوا لا تجلس لا لا لا لا أقصد كلفظ أنا أقصد اللفظ هل هو قم هو لا تجلس هو لا تطجع لا تنام لا لكن ما معنى قوم ألا تفعل شيئا يخالف القيام ألا تفعل شيئا يخالف كمعنى يستلزم وليس وليس كلفظ كان كلفظ مصيبة يعني لأن اللفظ في اللغة واضح أن الأمر يؤدي معناه في الأمر يؤدي معنى هذا اللفظ في الأمر ولا ولا يكون نهي كلفظ عن ضده، ولكنه يكون نهي عن ضده معنى السلزم نعم يا ربني يستAFFي ركعته وليك يستAFF يستAFF نعم هو الآن يريد أن يقول أن النهي إنما هو عكس عكس الأمر. وما ورد من المسائل في الأمر هي نفسها وعكسها في النهي وليس على وليس على إطلاقها فكل مسألة من مسائل الأمر بمعنى هل هل النهي يتكرر أم يكفي مرة النهي لابد أن يكون مطلقا ما تفعله مرة وتتركه مرة وهذا مما يخالف النهي فيه الأمر هذا مما يخالف فيه النهي فيه الأمر فتوجد مسائل تخالف بين النهي والأمر هل النهي يكون على الفور أم لا على الفور طيب هل النهي لابد أن تنتهي عنه كله ولا يكفي أن تنتهي منه بشيء قليل بعكس الأمر فأتوا ما استطعته إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتكم وإذا نهيتكم عن أمر فماذا اجتنبوه الاستناب يكون كاملا بينما الأمر هناك درجات أن يفعله وهذا من فوارق النهي عن الأمر وغالب المسائل فيما ورد في الأمر تجد وافي النهي بالعكس نعم في الأمر ولذا كان ذكرتكم بعض ما خالف فيه النهي عن الأمر حتى يكون غيرها حتى يكون غيرها يعني مثلها عكسا مثلها عكسا نعم بمعنى اللف النهي له لفظ أم لا والأمر له, له لفظ والأمر له, له لفظ النهي الأمر عفوا له صيغة والنهي له, له صيغة هل يشترط في النهي الإرادة ولا ما يشترط إحنا عندنا قالوا إرادة ليست شرطا عند الأكثرين أنني وكذلك لأن يكفي الصيغة الآن لما أقول لك في الأمر قم هل لابد أن أنوي وأريد الأمر ولا يكفي الصيغة يكفي الصيغة يكفي الصيغة وهذا خلاف المعتزلة هم الذين يرد الأمر مثل أبو الحسين بصر وغيره لهم كلام فيه النهي كذلك يكفي اللفظ يكفي الصيغة لا تقوم لا تفعل لا تأكل لا تشرب هل يجب أن أنوي أريد النهي ولا يكفي الصيغة يكفي الصيغة نعم النهي مجردا هل يكون للحرمة أو للكراهة هذا مثله الأمر المجرد هل يكون للوجوب أو الندبي أو الإباح هذا هو المقصود على وزاني فكل مسألة هنا تعكسها في في مسألتي في مسألة النهي نعم أن النهي عن عن عن عن, عن يعني بمعنى عدم ترتب الأثر عدم ترتب أثر نهيتا عن أمر نهيت عن أمر ففعلته هل يترتب عليه الأثر أم لا نهيت أن تصلي على حدث فصليت على حدث هل يترتب عليه أثر الإزاء لا هذا المقصود نهيت عن الربا فعقدت عقدا في الربا هل يترتب عليه أثر في سحة العقد أم لا لا فإن النهي يقتضي الفساد فإن النهي يقتضي الفساد لأن الشريعة ما نهت عن أمر إلا لمسألة فيها وما نهت عن شيء إلا حتى لا يترتب عليه أثارها حتى لا يترتب عليه أثارها نعم وحين ذكرنا هذه ذكرنا سابقا وطيتكم مرة قفية ولا في مسألة النهي إن كان لعيني أو كان لغيره ومسألة تعدد الجهة والجهة واحدة نعم سم هل تكلموني ما سمعتك والله ترى نعم نعم طيب وقيل لعيني بمعنى النهي لذات الشيء لعين الشيء يختضي فساد يختضي الفساد والنهي لغيره هل يختضي الفساد أم لا الصلاة النهي إنك تقصب شيئا أرضاً، ثم صليت في أرض مغصوبة هذا خلاف في المذهب أصلاً، هذا خلاف في المذهب خلك من هذه. صليت بعمامة حرير، هل أنت منهي أن تلبس الحرير ولا لا؟ طيب، وصليت بهذه العمامة لماذا ما النهي اقتاد الفساد يا شيخ؟ لغيره بينما إذا كان النهي للعين فإن هنا يكون الفساد هنا يكون الفساد. طيب. لا هو ماذا يقول يقول بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فساد الأحكام يقتضي فساد الأحكام. طيب وقيل لا ليس كل الأحكام بل ما كان النهي لعينه لا لغيره وقيل لا ما كان في العبادات أما في المعاملات فإنها لا تفسد والصحيح أننا يقتضي الفساد ما كان للعين في العبادات وفي المعاملات نعم نعم وحكي عن لماءة من أبو حنيفة يقتضي الصحة هو ماذا يقول؟, يقول ما نهت الشريعة عن أمر إلا حتى لا تفعله وهذا يقتضي صحة هذا الأمر يقال كيف تنهى الشريعة وتقول أنها صحية يقول أبو حنيفة لولا كونها صحيحة لما نهت عنها الشريعة لما نهت عنها الشريعة فنهي الشريعة عنها لأنها صحيحة فلا تريد الشريعة أن تفعل هذا الأمر وإن كان فعلك لها يصح طبعا يقول هذا ليس سيء. بل إن الشريعة لا تنهى عن شيء إلا لوجود فساد فيه لوجود فساد فيه والشريعة تفعل ما كان فيه مسلحة تأمر وتنهى ما كان فيه مفسدة وقد نهت الشريعة عن هذا والنهي يقتضي فساد هذا الأمر وإلا لقتضى من الشريعة الخلف أنها تنهى عن أمر وتصحح الفعل تنهى عن أمر وتصحح الفعل وهذا لا, لا يصح للحكمة سلام أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول وجود نهي الشريعة عن أمر دلال على أن فعل العبد لهذا الأمر يصح طيب لماذا يصح؟ يقول أبو حنيفة لأن, لأن شريعة نهت عنها لا تريد من العبد أن يفعل هذا الشيء وإن فعله فقد صح لأن فعله يصح فنهت عنه من باب التأثيم يأثم ويصح فنقول لا بل نهت الشريعة عن هذا الأمر نهت الشريعة عن هذا الأمر لأنك لو فعلته بهذا الفعل وهذا النهي لاقتضى الفساد ولذلك ما حكم الصيام في يوم العيد محرم يصح ولا ما يصح لماذا ما يصح لأبوال اللفظ لأنه لأنه منهي عنه وما نهي عنه فإن النهي يقتضي الفساد يقول ابو حليه لا يقتضي الصحة فالصيام صحيح يقال لا بل إن الشريعة نهت عنه لإقتضاء الفساد, وقال وعامة لا يقتضي الفساد نهي ما نقول إنه يقتضي فساد ولا نقول كما قال ابو حرين يقطض السحة بل إن الشريعة نائتان والصحيحة والصحيحة والصحيح أن الشريعة ما نهت عنه إلا لأنه يقتضي الفساد لا تريد الشريعة أن يوقع هذا الفعل بهذا الوجه الشريعة لا تريد أن يوقع هذا الفعل بهذا الوجه فإن أوقعته بالوجه الذي لا تريد منك الشريعة أن توقع فإن هذا لا يترتب عليه أثر الإجزاء وقد فسد عليك، وقد فسد عليك هذا الفعل. نعم. فهذا ما هذا يعود على ما سبق من دلالات، ما سبق من دلالات الألفاظ. نعم. الآن نحن سندخل، نحن سندخل في ماذا؟ في المنطوق والمفهوم. احنا قبل دخلنا في المنطوق الامر ما هو منطوق والنهي منطوق والنص منطوق فنحن سنأتي الان فيما كان من باب المفهوم هناك تقاسيم كثيرة عند اهل الان المنظوم وغير المنظوم المنطوق والمفهوم المنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافق أو مفهوم مخالفة فهناك تقاسيم بين أهل العلم هذا التقسيم الذي جعله مؤلف هذا جزء من أنواع التقسيم ولعل التقسيم الذي يكون أكثر أكثر يعني وضوحا هو أن ينقسم أن ينقسم اللفظ إلى منطوق وإلى مفهوم والمنطوق ينقسم إلى كم؟ قسمين منطوق صريح ومنطوق غير غير صريح منطوق الصريح ما كان ما كان دلالة مطابقة أو دلالة تضمن والمنطوق الغير الصريح ما كانت دلالة دلالة الالتزام كان دلالة الالتزام طيب الاقتضاء والإيماء والإشارة هو من المنطوق غير الصريح هو من منطوق غير الصريح هذا هذا أكثر يعني أكثر انتظاما هذا التقسيم أكثر انتظاما المؤلف هنا رحمه الله جعلها من قبيل المفهوم المؤلف رحمه الله جعلها من قبيل المفهوم سلك لشان نقسم الأول هذا المفهوم. الآن بياتي من من ثلاثة وما بعده من رقم ثلاثة وما بعده كله هذا مفهوم. وينقسم المفهوم مفهوم وفقاً ومفهوم مخالفة بيات التقسيم فيها. لكن لأن دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة هي في حقيقتها هي في حقيقتها ما كان من دلالة الالتزام من النص اللفظ اللفظ هل أعطيكم تقسيم عام ثم أبدأ اللفظ. إما أن يكون صريح وإما أن يكون غير غير صريح الصريح هنا اللفظ. عفوا. عفوا عفوا عفوا اللفظ إما أن يكون منطوق وإما أن يكون مفهوم بعضهم يسميه منظوم وغير منظوم. منظوم غير منظوم هذا عد. لو أيضا تقسيمات في خلاف ويخرجون النص من قضية المنظوم غير منظوم يخرجونه طيب لكن التقسيم منطوق وغير ومفهوم المنطوق إما أن يكون منطوقا صريحا أو منطوقا غير غير صريح المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة واضح طيب هذا قسم بعطيكم شيء هنا حتى يفهم التصور كامل حتى يفهم التصور كامل لما أقول لما أقول البيت هذا لفظ ولا ليس بلفظ لفظ طيب أنت دخلت ورأيت البيت هل هذا البيت اللي رأيته هو هذا البيت اللفظ؟ يدل مطابقة هذا لفظ يدل مطابقة على هذا البيت <تصفيق> نعم كلفظ <تصفيق> قال لك البيت طيب أنت شفت, رأيت بيت هل يدل الذي رأيته على هذا اللفظ مطابقة <تصفيق> طيب هذا واحد إذن عندنا من لفظ ما يكون <تصفيق> مطابق طيب ماذا يتضمن البيت تعطوني شيء يتضمن في البيت الصالة فإذن هذا يسمى ايش تضمن ان يتضمن بعض اللفظ مثل جدار سالة غرفة الى غير ذلك الصلاة الصلاة رجل صلى يقول هذا اقامة طابقة ولا ما طابق طابق ثم قلت الركوع الركوع في اي دلالة تضمن ولا مطابقة تضمن السجود تضمن. تضمن بعض اللفظ تضمن فيه وعندنا التزام هذا الالتزام ليس موجودا أي في اللفظ ولكنه يلزم ولكنه يلزم مثل البيت يلزم من ذلك أن لا بد أن يكون هناك أرض. شفتك كبيتي يبنى في هواء، في بيتي يبنى في هواء، ما في. طيب، الأرض هذه موجودة في اللفظ هنا؟ كيف عرفت؟ اللازم، التزام، التزام، يلزم من هذا. تقول رجل صلى، لكن لم يصلي على الأرض. لم يصلي على شيء ثابت. طالع عشان كذا حولتها يعني لا تتنكبوننا بعد ما في مثالين. أنا حولت يوم قلت على الأرض أنا ذكرت يقول لي طيارة. فقلت على شيء ثابت بتجيءني الصلاة في الأرجوحة وما حكم الصلاة في الأرجوحة المذهب بعد ما تصح لأنه ليس ثابتا. فالحمد لله يعني على كلام المذهب. طيب ما هو لازم ما أهم شيء البيت دره التزام ما عندي مثال لا. دلات التزام فيلزم من هذا من هذا اللفظ فعندي الآن المنطوق صريح وغير الصريح هو ما كان مطابق هو تضمن. وغير الصريح أنا حسيت هذه مين ما هي بصاد اعتبروها صاد كذا ممتاز يكون ايش التزام غير الصريح هو كان التزام لكنه لماذا قلنا منطوق لأنه من نفس, اللفظ. من نفس اللفظ يلزم منه ملازم ملازم له ويأتينا إن شاء الله مفهوم واضح هذا مم. طيب ولذلك أت سنأتي كيف أتى الالتزام في قضية الاقتضاء وقضية الإيماء وقضية الإشارة اللهم أني أستغفرك أتوبك طيب بسم الله الله طبعنا ما مشينا ما مشينا يلا بسم الله بسم الله نعم اهم المستفاد اهم المحذوف المقتضى واللفظ المقتضي هذه اضبطها هذه يضبطها فإذا قيل لك فالمقتضى أي المحذوف وإذا قيل لك المقتضي ال اللف اللف لأن المقتضي هو الذي اقتضى المقتضى فهمتم الله طيب ما الذي جعل المحذوف مقتضى اللفظ اللي هو اسمه بس كيف أنا عرفت أنه المقتضى هذا المحذوف المحذوف يش يسمى طيب قال الله تعالى واسألي القرية في أحد بيسأل جدران القرية ها طيب إذن هذا اللفظ المقتضي عرفنا منه أن هناك مقتضى اللي هو ايش المحذوف ما, ال... ما الذي جعل المقتضى عرفنا أن هناك مقتضى المقتضي اللفظ من خلال اللفظ واسأل القرية عرفنا أن هذا المقتضي دلال أن هناك مقتضى يجب أن يكون ليسلم السياق فهمتم فهمتم ولا أكتب ترى اللي يسوي كذا أنا أعرف أنه ما فهمه وأنا أدري ما يبغى يقول إيه ولا يبغى يقول لا لأنه بيقول إيه باسأله بيقول لا ما ب... يمكن ما يفهم يعني. فنذكروني على الحج ونسير زي حسال فتل الحج ترى ما لها داعي فهمتم إيوه كده صح ده هنا أنا ليا نقوم طيب يا حباي الآن الله قال واسأل القرية القاعدة افهم القاعدة كلها زرق يعني وش الفرق المقتضي المقتضي هذا ماذا اللفظ المقتضى هذا ايش المحذوف ممتاز طيب لما تقرأ وسأل القرية كيف عرفت انه في شيء لازم تضيفه أيوة وشوشو اللفظ صح ولا لا لا ما تستطيع أن تسأل القرية إذن اللفظ من خلال اللفظ هذا الذي قرأته عرفت أنك لا بد أن تأتي بشيء محذوف صح ولا لا إذن المختضي بدل الآن بدل خلاص اللفظ اللفظ من خلال اللفظ علمت بوجوب وجود ماذا المحذوف واضح هذه هذه واضحة طيب شنو اللفظ من خلال المقتضي علمت بوجود وجود المقتضى بس بدل فإذا عرفت أنت من مقتضي والمقتضى فإذا الذي أوجب المقتضي أوجب وجود المقتضى أو المقتضي اختضى وجوب المقتضى تقدر تلعب فيها زي ما تبقى هذه واضحة ولا عيد خلاص طيب أنا ليش أحرس على هذا اللفظ هناك ألفاظ لازم تضبطها تضبطها تحفظها تكررها تستوعبها لأنك بيجيك بعدين مقتضي ومقتضى تقول ايش مقتضي ويش مقتضى بعد... الآن, سهلة، الآن سهلة بس أنت بتقرأ بكرة كتب الوصول بتيجي عند كلام ابن تيمي رحمه الله أنا همني هم في مثل هذا بتجي مقتضي ومقتضى ولازم وملزوم وملز... و... والتزام مطابقة وتضمن هذه المصطلحات ترى لما تأتي بسياق وحده وحدة بتكون سهلة ويسيرة في مسألة النقيضان الضدان المترادفان هذه كلها من, من الأمور اليسيرة في البداية ستجد بعد ذلك لا تعرف منها إلا أن تقولها يعني. تكون جزء من, من مصطلحاتك اللفظية الذي أنت من خلاله تستوعب معلومة كلما زادت مفرداتك زاد ماذا ما هو قدر رسال معلومة لا. كلما زاد تفكيرك وهذا ترى كثير من الناس ما يعيها ما يعيها أنا ما أتكلم عن عن علم شرعي لا إذا أردت أن تفكر بفكر أوسع أوجد مصطلحات الفكر لأن الإنسان لا يستطيع أن يفكر إلا من خلال المفردات وكلما قلت مفرداتك قل تفكيرك إيش إيه إيه شيء شيء طبيعي إنه تعلم بس ترى بعطيك معلومة الإنجليزية ما فيها مفردات ما فيها مفردات يعني مفر ما بعطيك معلومة أخرى مفردات الفرنسية أكثر بكثير وأفضل من مفردات الإنجليزية مفردات الفرنسية أكثر وتع في الأخير تأتي مفردات إنجليزية في الأخير طبعا ما أقوله تحيز عشان أنا أريد أن أتعلم إنجليزي يعني عادي بالعكس أصلا جزء من من خطتي بعد سنتين هو تعلم اللغة يعني لأسباب عندي معينة فما هو هو تحيز لا إيش سألتني تقول إيش السبب المفردات الألفاظ اللي هو مثلا المسوع اللفظية مثل قائل جلس قام بيت عرين عريش هذه مفردات هذه مفردات لا أنا أقول قليلة المفردات يعني الآن عندك مثلا في اللغة في اللغة لما تأتي فتقول بيت للإنسان بيت وللأسد عرين ول وللعصفور طيب لما تأتي في الضمائر أنت هي أن هن هم يقولون قلنا هذه مهم موجودة بتقول لي هي شيء لا أنا اقول لك انا أقول لك ما هو في هذا السياق أنا اقول لك مثلا لما نقول مثلا تقول فيه ها نعم في من باب العين كمصطلحات طبيه مفردات طبيه قد يتفوق علينا من المنظور هذا ما احنا اهملناها بعد الجواله لا على ايوه ايوه أيوة. في مصطلحات زي عندنا في في البترول غالبية المفردات ما عجز لها يعني بالعربية شيء فغالبا تكون تريل ليش؟ لأنهم هم أوجدوا تريلات. بس ما هو أوجدوا؟ ليس لأنهم أوجدوا يا شيخ لأنهم صنعوا في فرق يا شيخ. أن تأتي في أصل من صنع ما بيقول يصنع ثم يقول الله ما عرف أسمي لفظه تعالوا أنتم سموها لا مستحيل فهمتني هذا الفرق يعني الآن إيش الإشكالية الإشكالية عندنا أنه أصلا أنت قاعد يصنع الصين كل سنة ثلاثة ألاف مفردة تضاف للقاموس كل سنة هل دلالة هل هذا دلالة كل سنة ثلاثة ألاف مفردة أن اللغة اللغة الصينية صرع معاوي صحيح والله صرع معاوي اللغة الصينية يعني أنا لو لحيالي قلت لكم في لها خمسة مخارج في حرف الألف بس حرف الألف لها خمسة مخارج خمسة أنا وجد جزء منها يعني خمسة مخارج يعني أنت حتى تتكلم يجيك عوق هنا يعني وعوق في الفي في الفي في الفي في ال الشفتين يعني عشان بدك تتكلم وتغطي فمك عشان ما حد يشوف شوف العربية ليست صعبة للأجل. العربية ليست هو شوف الصعوبة في العربية عند بعضهم في قضية النحو الإعراب التصاريف ممتاز ليست مسألة الصعوبة في تعلم اللغة هو الإشكالية إنه إحنا عندنا جمل،, جمل جمل إحنا عندنا مثلا أفكار بالجملة نأخذها ونقولها فكك الفكرة هذه كاملة واعرف أساسا بتعرف ترى محمد طيب خلنا من هذه خفف ودخل في في مضيق ما هو بزين علي التنشيخ علي التنطاوي في الذكر ذكر أشياء جميلة مثل هذه ذكر طبعا الشيخ علي التنطاوي يجي ثلاث روايات العربية والفرنسية والإنجليزية يجي ثلاث ومعلومة أن الفرنسية أقوى وأضبط والإنجليزية لا ترى أخذتها من الشيخ علي التنطاوي أظن قرأتها في الذكريات أو كذا قديم الكلام كانت أكثر من عشر سنوات ونسيت والله لا لكن عموما أصل وجود المفردات هو لأصل الصناعة لكن كبحر لغوي كمفردات لا يوجد مثل اللغة العربية أبدا أبدا إحنا ليش تكلمنا عن هذه طيب إحنا بنطول كذا والله مشكلة كمل كمل خلنا باقينا باقينا أربعة دقائق. إحنا ساعة ونص صح؟ كم أخذنا؟ أنا أعرف التسجيل أضبط. لا ترى في التسجيل باقي ربع الساعة. يلا كمل. في مشكلة التسجيل صح؟ هل التسجيل أعم أم اللفظ؟ طيب يا مشايخ ليقرأ الاقتضاء وهو الضروري المتكلم صحيحا في قوله لا عمل طيب لحظة بالله يا رب اني استغفرك واتوب استغفر الله تب. أستغفر الله استغفر الله, استغفر الله. استغفر. استغفر الله نعم ايوه الاختضاء الابتضاء هو الابتضاء هو عمل نعم إلا بنية. عمل إلا بنية. أن لا عمل الا بني ذكرنا لا عمل مثل هذا يختضي كم منزلة نسيتم لا عمل إلا بنية يختذى كيف تفسيره؟ لا يختذى كم كم؟ ثلاثة لا عمل موجود ولا عمل صحيح ولا عمل كامل يعني ذكرناها لكم هذه لا والله ما هي حجة حان ايو ايو صح صح صح صح كانت في سياق مسارة الحان فيها فهو لماذا قلنا هذا الآن لما يق... خلونا ناخذها لفظة مجردة لفظة أنت معي ولا طيب لا عمل إلا بنية أنا أقول لك لا عمل إلا بنية طيب لا عمل إلا بنية لا عمل موجود إلا بنية هل في أعمال موجودة بلا نية. ها بمعنى انه هذا يقتضي خلف تنوش معنى خلف صح الخلف هو تكذيب الشريعة الخلف وهذه تجدها كثيرا في مصطلحات الفقهاء وغيرهم الخلف هو تكذيب الشريعة هذا يقتضي الخلف في هذا اللفظ لا عمل موجود إلا بنيها موجود أعمال بلا بلا نية تمشي وين رايح والله ما أدري يا أخي بس فاضي بمشي أنا لا أنوي شيئا معينا طيب. طيب لا عمل إذا يقتضي عندنا درجتين لا عمل صحيح ولا عمل كامل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو يعني الإيمان ما هو موجود طيب إيمان ما هو صحيح الإيمان كامل فهذا المقصود الاقتضاء هو الإضمار الضروري لصدق المتكأي حتى يختمل السياق فيكون الشريعة صادقة في هذا فيكون الشريعة صادقة في هذا لا عمل إذن إيش صحيح احنا عندنا ثلاث مراتب الوجود الصحة الكمال الوجود الصحة الكمال الوجود في كل لفظ من من الفاظ الشريعة مثل هذا لا ننتقل إلى الوجود لأنها موجودة. لأنها موجودة لكن إما نقول لا عمل صحيح أو لا عمل كامل فهو لا عمل إلا بنية، إلا عمل صحيح، إلا إلا بنية. إلا بنية. هذا إذا أخذناه على تقسيمنا يكون دلالة غير صريح، لأنه بالاقتضاء بأنه بالاختطاع. فالمقتضي ما هو المقتضي؟ اللفظ. المقتضي اللفظ اقتضى وجود المقتضى. ما هو المقتضى هنا؟ صحيح المقتضى هنا صحيح طيب ما هو الملفوظ هل اللفظ هو الملفوظ اللفظ هو الملفوظ طيب ما, ما من هو اللافظ اللافظ متكلم طيب واللفظ والملفوظ ما تكلم به ولذلك وبعض الأحيان يقصد بالملفوظ اللفظ بالملفوظ اللفظ وهنا أو ليوجد الملفوظ به أي لفظ أي اللفظ هذه جيد لا تضبط طيب لما قال الله تعالى من كان منكم مريضا على سفرين فعدة يؤدي اللفظ يؤدي هذا اللفظ أن أي واحد يسافر تقضي عدة تقضي عدة ولذلك ابن حزم ماذا يقول بالوجوب لماذا قال القول الله فعدة ولذلك هنا لابد أن تقول فأفطر ولا ما يجب عليه أن أن يعيد لا يجب عليه أن يعيد إذن لابد أن نقول أفطر ما الذي حرمت علينا لمسها تقبيلها جلوس معها الأكل معها الشرب معها عد... فر فيقال إنه عقل قد تأتي تقول طيب لا ما هو بعقل شرط ممكن ممكن يعني نعم صار نعم ما معنى فحو الكلام المعنى طيب في هنا الإيماء والإشارة لا يجتمع هناك فرق بين الإيماء والإشارة هناك فرق بين الإيماء والإشارة فالإيماء يختلف عن الإشارة يسمى الإيماء والتنبيه يسمى الإيماء والتنبيه حليف ماذا أقول pneumo هو لا بيأتي الآن أتكلم فيها فالإيماء والإشارة دمجهما مع بعضهما لا يصح دمجهما مع بعضهما لا لا يصح طيب التنبيه التنبيه مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ما وجه التنبيه هنا أن يقرن الحكم بوصف لولاه لكان لغوا لما قال الله والسارق والسارق وف والسارق والسارقة وفقطعه طيب ليش أقطع بيقول واحد لا ما هو لزق السر لولا أنني أقول أن سبب القطع هو السرقة لكان هذا لغوا لكان هذا لغوا هذا معنى هذا ما له تنبيه. طيب. لا هذا هي لا لا هذا تنبيه ما هو إشارة. أبدا أبدا هذا تنبيه. هذا ليس بإشارة. الإشارة هو تفسير باللازم مثل قول الله تعالى أحلى لكم صي... أحلى لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم طيب لا من قال الله تعالى نعم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ثم أتموا الصيام إلى الليل فلو كان الإنسان قد أكل أو شرب أو جمع ثم تبين له ثم تبين له الفجر يصح فعله أم لا وهذا من أين أتيت صحة الفعل حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من من الفجر حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر وبيأتي فيها لأن ما ذكر ما ذكر هنا أنا أقول لله لأن التقسيم هذا فيه.